كُنتُم مُؤمِنين إِ مَ المُؤمنِنونَ الذيينَ إذَا ذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَت قُلوبُهم وَإذَا تُِيَت عَلَهِم آيَتُهُ ذَذَتهُم إمَانَ وَعَلَ رَبِّهِم ييتَوكلونونَ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 كمامَا أأَخَْرجَكَ رَبّكَ منِ ضَيتِكَ بالِالحَثِّ وَإِن تَريطم مِنَ المُؤمننين لَكَارِحون يُجادلونكَ فِي الحَِّ بَعدمَا تَذَيّنَكَ أَ ماَا يتَاقُونَ إلى المَوْوت وَهُم يظُون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الصَّائِفَتَيْنِ أَنَّا لَكُمْ وَتَوَذُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِصَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَعَ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبصل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة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 إنِن وَيُنَزّلُ عَلَيكُمْ مِنَ السَّمَائِمَا أَلّ يقَهِرَكُمْ بِ وَينَزِل عَلَكُم مِنَ السَّمَائِمَا أَلُّقَهِرَكُم بِه وَيُزِبَ عَنْ قُم مَرِيجِ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمنوا.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 والرسول أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما فتنة وأن الله وَروسُ لَ وَتَقُونوا أَمَ نَاتِكُم وَأَتُم تَعللَمون وَلَمُ أَ مَا أَموانكُم وَأَولادُكُم فِتْنَتُ وَأَن اللهَّهَ ردَهُ أَجر النظم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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يُقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ لَيَمِيزُ اللَّهُ الْقَبِيحَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْقَبِيحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعروة الدنيا وهو بِلَوْدِ وَتِ الْقَصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِ وَإِن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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَعْدَآءُ إِذْ لَقِيتُم فِيهِمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُونَكُمْ فِى أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 عْمَةً أَ عَمَهَا على قَوْمٍ عَتَّ يُغَيّ مَا بِأَم فُوسِهِم وَأَن اللهَّه تَمع النالم كَدَأْ بِآالِفِيعَونَ وََّذينَ مِن قَبللِهِم كَذَّبُ بِآياتاتِ رَبّهم فَأَهلَ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 مَا يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَقْفَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن قَلَّ فَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب وَلَا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سَبَقَ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها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 بَعُ وَهَا جَوا وَجَهَذُ مَكُم فَأُلَائِكَ مِنكُم وَأُل الأأَوحَامِ بَعْضُم أَوْلا بِبَعْضِ فيِي كِتَابِ الل إِ اللَّه بِكُلِّ شَيء لم